استو الله س ت و ا أ ك ب ر الله أ ك ب ر <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الله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 غير المغضوب عليهم وعلى الضالين ان أ و ل بيت وضع للناس ا ل ل ذ ي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت بينات مقام إ ب ر ا ه ي م ومن دخله كان آ م ن ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين قل يا اهل الكتاب لم تكفرون, تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من ا ت َ ب ُ و ن ه ا عوجا وانتم َُْ شهداء َُ وما َ الله َّ بغافل ٍَِِ عما ََّ تعملون َََُْ يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم و بعد إ ي م ا ن ك م كافرين وكيف تكفرون و أ ن ت م تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ا ل ل ه أ ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ح م د الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 ولتكن منكم أ م ه يدعون إ ل ى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أ و ل ئ ك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أ و ل ئ ك لهم عذاب عظيم